يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّ انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القه الى مريم وروح منه فاء فلا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد لَنُومَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا لَن يَسْتَن كيف المسيح ان يكون عبدا لله ولا ملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيح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 الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان بكم وأنزل ما إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم. في رحمة منه وفضل ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتر دونك قول الله يفتيكم في الكلام إن مرء هلك ليس له ولد ولا أخت فله نصف ما ترك.